مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَلِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا يَكَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اضلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون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 لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا ك يجادلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الله أكبر